ياعتذرون اليكم اذا رجعتم الي قل لا اعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسولو ثم, تردون إلى عالم الغيب ثم ما تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبيكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فآرضوا عنهم إنهم رتس ومواهم جهنم مجزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 عليهم دائرة السوء والله سميع علييم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات عن اللهم صلي على رسول الله ان قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم